نَسُونِذَاءَ خَفِيَّا <تصفيق> <تصفيق> قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِن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 يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ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 أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة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 فللها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبا كِ غُلامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَنْ يَمَسَّنِي شَرٌّ وَلَمْ أَكُنْ بِغِنَى قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ وَلِننجَعَلَغُ آيَ سَللٍِّ الناش وَرحمَةً مِن وَوكانَ أَمرََّ قُغُِيَ صَحَمَلَتهُ فَ سَبَزَت بِهمَ فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وقد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقذي فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ لِيَوْمِئِذٍ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُ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 قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ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 قوول الحّ الذي فيِيه َمتَرون مَا كانَ لَِّهِ أَ ياتَّخِذَ م وَلَدَ سُبحان إذَا قَض أَمر فَإِنَّ ماَا يَقول لَ قُوسََكول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 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وازكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا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 قَالَ أَلَا رَاغِبٌ أَن تَعَنَّ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ دِيحَفِيَا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّتَزَ لَهُم وَماَا يَعبُدُونَ مِ دُونِ الَّهِ وَهَبَنا لَهُ إحاقَ وَيَقُوب وَكُ جَعلنا نذني وَهَبَناَا لَهُم مِ وَحمَتنَا وَجَعَناَا لَهُم لِسَان صدق عَّ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونابيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا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 اولئك الذين انعم اللَّهُ عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن يَسِ اِدْرَاهِيمَ وَاِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجِتْ بَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم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 لَ م بينأَزين وَما خَلسَن وَما بين ذلك وَما كان ربك نسيا رَبّ كان سني ربّ السماوانات والأَض وَما بينهُ ما صعبدههُ وَصطابِ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 و رَبّكَ لَ نَحشُرًا نَّكُم وَالشَّطينَثَُّ لَ نُصظيرًا نَّجُم حَلَ جَهَن النَّ مَجِسية ثمَُّ لَزعََّ مِن كلُشيعَةٍ أَّهُم على الرَّحمانِ عتية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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَزِيَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرَأْيَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لا اوتين ما له قَالَا الْغَيْبَ امْتَتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرِيهُ مَا يَقُولُ وَيَئِسْ مِنَ الْعَدْبِ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنى 117. ورسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا 118. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 119. يوم نحشر المتقين إلى وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْعِدُ لَا يَنفِقُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ تُمْ شَيْئا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْتَ الْغَفَّارُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَانِ تاخذا ولذا ان كل من في السماوات والارض الا اثير احمان يعبد لقد احصوا وعدهم عد وكلهم اتيه يوم القيامه فرد انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدَّةً فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِرِسَالِكَ لَتُبَشِّرُ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدَّ وَوكَمْ أَهلكك نَا قَبَ لَهُم مِ قَضْنٍ هل تُحِسُّ مِنهُم مِن أَحَدٍ أَ تَسْمَعلَهُ مِكزَاء